قد فزت يا قد فزت يا فزت يا غدر رمز العلا فخرا ومانيا لا أثقل وصحته بأعلى الصوت قد فزت يا غدر هيا بطل الأبطال يحرى يراعونا فما يدري ما نل وما يدري ما س. أرمز العلا فخرا وما لي لا أثر لصحتي بأعلى الصوت قد فزت يا غندم أيها بطل الأبطال حار يراونا فما يدري ما نمي وما يدري ما سط وما جدمو جد العين حزنا وفرحات. فما كدت من هولي المصيبات أن أمسر وعيني قد جادت من البين أدموعا وقد حفرت خدا على خدنا أحمى وتبكي كأم ما تمل سجودها وإخوان صدق النار أو اجتا تبيع النافس لله طائعا بأرض الوغى أرض خرجت تسل السيف تشهر حدّه بوجه عدو أظهر النبئيذ كالشر خرجت لتعدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجار طارجت لتحمي أمة الطاعة مجدوها وصارت فذوق المرى من دلها سكر تغبى لك المولى شاهدا مناعا وأمانك الرحمن في ساعة المحشى طارجت ذا قطط عبجدها وصارت صدوق <تصفيق> البراط غير ساعة البحث في